طيب الحديث التاسع والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره وفيه لغة أخرى وفي لغة أخرى يقول في حجره فبال على ثوبه والها هنا تعود لأقرب مذكور يعني بال على من؟ على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فدعا بماء فنضحه ولم يغسل وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتيا أتي النبي أو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فاتبعه إياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله عن أم قيص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 فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله الحديثان قلت المبحث الاول الحديثي ايوه دي الروايه اللي انت ايوه الروايه هي تذكر هذا في الروايه ام قيس بنت محصن الاسديه رضي الله عنها قلت هي اخت عكاشه ولا يقال عكاشه عك كاشا بتجديد الكامس اخت عكاشا ابن محصن صاحب حديث ماذا السبعين الشهير <تصفيق> ورجل السبق الذي قيل فيه سبق بها عكاشا إسلامها قديم بايعت وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا على اثر دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن مات لها غلامها هذا الصغير فقالت لمغسله فقالت لمغسله رضي الله عنها لا تغسله او لا تغسله بماء بارد فتقتله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قالت طال عمرها ما قالت طال عمرها الأسر وفوائده الفائدة الأولى فيه مشروعية الدعاء بطول العمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بطول العمر ولا ينافي هذا قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر فقال لا يرد القدر إلا الدعاء فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم وقد قال رب العالمين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقد قال نبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المعنى صلة الرحم صلة الرحم تطيل يعني العمر وقد صح أن آدم أعطى أيوب أربعين سنة أعطى داود أربعين سنة من عمره فيكون قوله فإذا جاء أجلهم يعني الذي في الكتاب الذي في السماء وأما الإشكال الثاني فقوله لأم حبيبة وأما الإشكال الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها إذ قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية هذه فضيلة طبعا يا سفيان ومعروف. فقال لها لقد سألت الله لاجال مضروبة. الله في تنافينا ولا ما في تنافي لقد سألت الله تعالى لاجال مضروبة وارزاق مقسوم من يفك الإشكال؟ إشكال قوي هذا. قول يا انا ما اشكي للقدر إن قدران انما اشكالي في ماذا ان هناك دعاء للمراه قال طال عمره وهنا لما دعت قال لقد سألت الله لاجالني مضروب أم. اما هذا هو الذي لا يتغير الذي القدر الذي طيب قلت والجواب عنه من وجود انما حديث ام فيه معنى الخصوصيه لانها سالت لانها سالت لاجال مضروبه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها انها لا تتبدل ولا تتغير ثانيا أنه لم ينهى عن ذات الدعاء وإنما بين لها أنها سألت لأجال مضروبة وأرزاق مقصومة مما به أن دعاءها قد يستجاب وقد لا يستجاب ثالثا والدليل معارض في إثباته الزيادة في العمر بالدعاء أقوى وأصرح رابعا ويحمل هذا عن سؤالها عمرا يعني على التأبيد وهذا لا يكون بما قضى الله وهذا لا يكون بما قضى الله كل نفس زائقة الموت وخامسا هذا قد يحمل أنها سألة للاجال المضروبه يعني في اللوح المحفوظ وهي التي لا تتبدل بحال يبقى ارتفع الاشكال الان وتبين لنا ان قدر العمر قدر معلق انه قدر معلق واضح قلت الفائده الثانيه قوله طال عمرها في مشروعيه الدعاء بطول العمر بما يفهم منه أن طول العمر يحمد وقد جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت الفائدة الثالثة مشروعية تغسيل الموتى بالماء البارد يا عرفات انت اذا فتوضع مشروعية تغسيل الموتى بالماء البارد خلافا لمن تحكم خلافا لمن تحكم وطلب الماء المسخن أو الفاتر فليس في سنة فليس في ودعوة شعور الميت أو إحساس الميت دعوة مرة دعوة مرة إيه ولو في الشتاء ويحس الميت على الحي يعني أنت تغسل و... وإيه مشكلته بالنسبة لك أنت كمغسل مفهوش سنة ما مفهوش كسر عظم المس كسر عظم المؤمن هنا لا الحديث كسر عظم المؤمن الميت ككسر عظم المؤمن الحي ليس فيه احساس ولا شعور انما هذا من باب عدم امتهانه هذه النفس نعم قلت ولا يشكل ولا يشكل بحديث كسر عظم المؤمن الميت اذ ليس فيه الاحساس ولا الشعور وانما فيه الإزاء والاضرار وانها نفس محترمه تجب صيانتها ولذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها لما قالت لا تغسي الولد بماء بارد فتقتل فضحك صلى الله عليه وسلم من قولها ممكن ان ربنا قال وانزلنا عليكم من السماء أو أنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وماء السماء ليس ماء مسخن واضح وهذه الفائده الثالثه من حديثه ممحصن هذا نعم لا لا لا هذا خطاب خاص لأنه قال انهم لا اسمعوا لي منك الان يا عمر الان هذا خطاب خاص لهم وهو خطاب تبكير واضح طيب فين كنا يا طلبه العلم نعم يبقى انت اين المساله الثالثه مشروعيه تفصيل الموت بمعنى ما إن بارد قلت أم قيس بنت محصن وقد أدت نبيها صلى الله عليه وسلم بولد لها قد أعلقت أعلقت عنه يعني من العذرة فقال صلى الله عليه وسلم على ما تدعرنا أولاد كنا أو تدعرنا أولاد كنا على ما تدغرن أولاد كنا بهذا العلاق عليك كنا عليك كنا بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية فإن فيه سبعة أشفية الحديث أعلقت قيل أن هو التهاب اللوزتين فكان العرب القدامى يقومون بشيء من اثنين إما أنهم يأتوا بشيء حاد يحد حدا شديدا ثم يدخل إلى الفم فتجرح به ماذا فتقرح به اللوزتين فيسيل الماء يسيل الدم الفاسد أو نحو زال يعني هي عملية تستطيع أن تقول أشبه بعملية استئصال اللوزتين في زماننا هذا فالنبينا هاهم عن ذلك وأرشدهم إلى استعمال العود العود الهندي طب ناتي إلى فوائد الحديث الفائده الأولى فيه استحباب العود الهندي في الشفاء شديدا لما حس النبي صلى الله عليه وقال في سبعة أشفية وقوله سبعة ليس للحصر خاصه وانه ذكره دواءا خاصه وانه ذكر دواء لأدواء شديده جدا من اداء الايه ونحو ذلك من الادواء قلت وهذا الاستحباب يدخل تحت عموم قولي تداو عباد الله ولا تتداو بمحرم يقوي هذا الاستحباب أنه من الطب الذي تنعدم مفسدته فكيف إذا عظمت مصلحته من الجات الأخرى وإحنا عندنا فتنة أخوانا بالطب الكماو شديدة جدا سأل الله أن يتوب علينا من الطب الكماو كبيرا لأنه كما قال الشيخ جميل إذا عالج مرضا إذا عالج مرضا خلف أمراضا وبذلك ما تفتح نشرة طبية لو تجد فيها ايه اعراض الجانبية الاسهار الجانبية وكل يوم الطب يخلع قلدة تروح عند الدكتور الدكتور يكتب لك ايه دواء تروح عند الصيداء يقول لك ده بطلناه من زمان ده طلع بيجيب كذا وكذا وكذا بعد ما قتل ايه عشرات من البشر بطلناه وكل يوم يقول لك الطب البديل الطب البديل هذا معنى ان الطب الكيماوي شهد على ماذا على نفسه انه شهد على نفسه خاصه هذه الادويه الكيماويه غالبا ما تكون هي في ذاتها اصلا امراض يعني المضادات الحيويه هي مرض مرض يعالج به مرض واضح ف ليتنا نسخ شديدا في الطب النبوي اكثر او في الطب الطبيعي خاصة وانظر لم يجي رجل كده يبرز في مسألة الطب الطبيعي اللي بيحصل الدنيا بتقوم عليه هل هذه الحرب حقيقية ها؟ ام ان هذه الحرب وراءها ارباح اقتصادية ومصالح دنيوية رخيصه حتى أننا حدثت ان شركات الصيدله العالمية الدواء العالمية أحياناً بتشتري أبحاث عشان تعمل ايه تحبس هذه الأبحاث عن إيه؟ عن الناس عشان من خلال هذه الأبحاث لأنها لو خرجت إلا يحصل ومنها من يقلل المادة الفعالة في الدواء عشان تستعمل منه ماذا؟ أكثر فأكثر وانا لا استبعد ان يكون ضجه في انفلونزا الخنازير هذه وراء اهداف طبي ان قالوا ان انفلونزا الخنازير هي لا تكتفى فرق الانفلونزا العاديه فيها أشياء كثيرة وانا اذكر يعني ارى ان هذه الضجه المصارحة حولها هي ضجه ايه عشان لما ينزل تمام المصل بتاعها يبقى ب دولار دولار وخمسين دولار وهكذا والإعلام له سطوة عالمية شديدة ومنظمة الصحة العالمية منظمة كده تشعر أن شركات الدواء بتلعب بها شيئا ما فليتنا نسخ في هذا الطب الطبيعي أكسر ولذا شوف قال للرجل صدق الله وكذبت بطنه أخيك ودائما ما أقول الحسب الطب الطبيعي أنه إذا لم يعالج المرض فلني فلن يضر لكن الطب الكيماوي بقدر ما يعالج بقدر إيه؟ بقدر ما يضر ودي حقيقة حتى انهم قالوا في الطب الكيماوي هذا دي شهادة على, على نفسي الإنجليز يقولون من استعمل أدوية الألف الونزة في اسبوع ومن لم يستعملها شفية في سبعة أيام يعني هذا اعتراف الطب الكيماوي على نفسي أنه لا يقدم ولا ولا يؤخر، فليتنا لا نسق به ماذا؟ يعني شديدا فعلا خاصة ومعنى شهادة من أطباء وشهادة من مرضى وشهادة من كذا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مني. هنا استعملت طريقة تكاد تكون قريبة من الطب الكيماوي أو الطب والتدخل الجراحي. أرشدها فقال لها ايه صلى الله عليه وسلم على ما تضغرنا أولادكنا عليك بماذا بالعود الهندي وهنا نأتي للمسألة الثانية قلت ولو صح تأويل بعض الاطباء أن المرض المسكور أن المرض المسكور في هذه الرواية هو التهاب اللوزتين يفهم منه ان استعمال الدواء انفع من تعجل الجراحة من تعجل الجراحة خاصة وهي تمثل حائط صد منعه ودي نقطة تانية ليتنا لا نستعجل في مسألة استعصال اللوزتين. لنجد بعض الأطباء أول ما تنتهي باللوجزتين معامل عملية واستعصال حدثني طبيب صادق جزاء الله خيرا قال والله بترتكب ترتكب قريمة بحق الطفل مسألة استعصال اللوزتين دي, دي عمل على ربطال قال إنه هو يذكر ليه نقول لي في مرة واحدة في أسبوع متين جراحة استئصال. اللوزتين في مستشفى واحد هذه قريمة في حق الطفل وقريمة طبية كبيرة لأن اللوزتين تمثل ماذا حائط صد وجهازه وجهاز مناعي وجهاز مناعي مهم جدا بالنسبة للإنسان فمن بغي التعجل لذلك ناهى المرأة قال على ما تدغرنا أولادكن عليك بكذا عود الهند لأنه هيطاهر هيطاهر مجرى ماذا الفم هذا وطاهر مكان اللوزتين الى اخره فهذا الحديث يعتبر نص في مثل هذا لعدم تعقل ما يمكن تسميته به بالطب الجراحي وعدم اللجوء اليه واستعمال الطب اليه الطبيعي قلت ثالثا وهذا الحديث فيه نعم هو القسط الهندي ويقال القسط بالتاء ويقال قسط بالطاء يعني هو بحري اصلا يعني هو نبات بحري او عشبيه بحريه اصلا منه نوعان منه نوع هندي وهو هو فيه سواد ومنه نوع اخر بيبقى فيه بياض قلت ثالثا في مهارتي مهاره الصحابه والعرب الاول في الطب من تشخيص المرض واستعمال الطب له أم قيس بنت محصر رضي الله عنها وأرضاها قلت روت 24 حديثا أخرج البخاري لها حديثين وقد عمرت طويلا ولا يدرى زمن وفاتها على وجه التحديد طيب هذا المبحث الأول يا طلبة إيه؟ العلم او المطلب الأول في ماذا في ترجمة الراوي وهي ام قيس بن محصر رضي الله عنه المطلب الثاني روايات الحديث قلت اخرجه البخاري رحمه الله تعالى باب بول الصبيان قلت وتخصيصه الصبيان او بول الصبيان بباب لمفارقه بول الصبيان يعني سائر البول قلت في صفه تطهيره كما سياتي من غير مفارقه او لمفارقته لمفا سائر البول في كونه اخف نجاسه من سائر البول خلافا لمن زعم خلافا لمن زعم تهره كما سياتي انها عن ام قيس بنت محصن بنت محصن الاسديه انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله نعم قلت وفي روايت وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه فرشه وفي طريق اخرى عن ابن شهاب من غير طريق ابن عيينة فلم يزد فلم يزد على أن نضاحا الماء وجمع الحافظ بن حجر وجمع الحافظ بن حجر بأنه صلى الله عليه وسلم ابتدى برشه وانتهى إلى النضح لأن النضح يفارق الرش واما روايه مسلم فرشه قلت لا تنفي النضح خاصه وقد جاء في روايه أخرى لمسلم فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا ولم يغسله غسلا وقلت قوله ولم يغسله فيه رد على من تأول النضحها هنا بماذا؟ بالغسل فيه رد من تأولا أن نطحها هنا بالغسل ولذا جاءت الرواية الثانية فلم يزد فلم يزد على أن نضح الماء صلى الله عليه وسلم قلت وفي روايتي مسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام لم يبلغ أن يأكل الطعام وهذا تأويل تأويل رواية الصحيحين بابن الله صغير فيكون قوله لم يأكل الطعام ليس نفيا على التأبيد طيب يا طلبة العلم باقي على المغرب دقيقتين إن شاء الله تعالى عقيب صلاة المغرب نتم درسنا بإذن الله تبارك وتعالى مع بقية مسائل حديث أم قيس بنت محصن إن شاء الله تبارك وتعالى وبقية حصص درسنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معي عندنا في لم يبلغ أن يأكل الطعام لمارية رضي الله عنها ورضاها فقوله رزقني منها الولد عموم الولد بدلاله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فسمى الانثى ماذا ولد واضح اما الابن فهو ماذا مسمى خاص لمن للذكر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد عن ام قيس بنت محصن الاسديه انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام قولها لم يأكل الطعام صفه فهذه جمله صفه لذلك جاءت على الجر مقروره مقروره صفه لهذا الصغير قلت وافادتها من جهه الإعراب أنه لا يكاد يأكل غير أنه غير أنه لا ينتفي عنه الأكل لأن الصفة قد تفارق الموصوف لما أقول فلان زكي هل هذه الصفة تفارقه ولا ما تفارقه تفارقه ممكن في لحظة يقولوا كلاما سبحان الله اصدر هذا عنك وانت ذكي كما قال الإمام الزهبي للإمام الحاكم قال له ما أجهلك على ساعة معرفتك <تصفيق> ما أجهلك على إيه؟ على ساعة معرفتك يعني أنت الموصوب ساعة المعرفة لكنك جهلت في في هذا الحديث جهلت لأن الحديث هو أنا مدينة العلم وعلي بابها يرويه من لا يعرف ومن لا يعرف أبوه فقال الإمام الزهبي سبحان الله هيان بن بيان هيان بن بيان ده مثل يضرف عند العرب لمن لا, إيه لمن لا يعرف يقول لك ده هيان بن بيان مين يعني فقال له ما اجهلك على سعه لم ياكل الطعام جملة صفة يبقى إفادت جملة الصفة انها لا تنفي كونه ياكل حينا لان الصفة لان الصفة وان كانت لا تفارق الموصوف لا تفارق الموصوف لكن لا يمنع هذا ان تنتفي عنه حينا يقوي هذا انه جاء في روايه الترمذي لم يبلغ ان ياكل الطعام فهذا نفي لسن بلوغه ماذا أكل الاكل فلا ينتفي ان ياكل يقوي هذا أن العبرة بالغالب بغالب الحالي كما قيل أما أبو جهم فلا يرفع العصا عنه مش معقول أنه بينزلش العصا؟ وفي قصة شهيرة جدا امام البخاري ممشافري في قضاء رائع له لما اشترى رجل من رجل قماريا ما القماري العصفور الجميل أو لكن شرط عليه أن لا يمتنع ماذا غناءه ولا صوت فجاءه يريد فسخ البيع لأنه صوته يمتنع أحيانا يعني أحيانا يسكت عن الغناء فاحتكم في ذلك إلى الشافعي فالشافعي قضى بعدم فسخ البيع قال ليه لأن هذا الشرط لا يحمل على الدوام يحمل على, على الغالب واستدل عليهم بحديث من؟ اما ابو جاهم فلا يرفع العصا عن اصل مش مفهومه ابدا ان العصا على ايه مسافر على طول ما هو معنى الحديث لا يرفع العصا عن عاتقه يعني ايه في سفر اذ لا يعدم المسافر أن, ان يرجع لكن اغلب حاله فين؟ في السفر يبقى اذا لا نعدم كونه ياكل وان نفت عنه الاكل فالنفي هنا ليس لمطلق الاكل وإنما النفي لغالب لي قلت رابعا وقوله الطعام والطعام عند العربي في الإطلاق هو البر فيكون نفيها لأكل البر وما في معناه هو الخبز يعني وهذا لا ينتفي كونه ياكل ماذا شيئا اخر خامسا وفي الواقع والنظر الصحيح ان الرضيع لا يعدم ان ياكل حال رضاعه وان غلب رضاعه عن ام قيس بنت محصن الاسديه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضح والنضح هو ما فوق الرش ودون الغسل والنضح هو ما فوق الرش ودون, ودون الغسل يشهد لهذا انه في تمام الروايه قال ولم ولم يغسله فافاد قوله ولم يغسله ان النطح اقرب الى ماذا ها الى الغسل الى الغسل كما وقع في بعض الروايات كما وقع في بعض الروايات يعني في صحيح الامام مسلم انه قال ولم يغسله غسلا ففيه نفي المبالغة للتأكيد على كونه نطحا لا غسلا وبهذا يفسر وبهذا يفسر ما جاء في بعض روايات فدعا بماء فاتبعه اياه فلا يعني انه غسله خاصه وقوله اتبعه يعني تتبع الماء بالرش او بالنضح وهذا المعنى وهذا المعنى ظاهر الحمد لله لما جاءت لما جاءت به أحاديث اشهر حديث علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ينضح بول الغلامي ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وكذا حديث لبابة بنت الحارس عند أبي داود إنما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر وكذا حديث ابي السمح وفيه ويرش من بول الذكر قلت وعليه تأول الاحناف والمالكيه النطح ها هنا على انه الغسل فخطا فخطا ظاهر والقياس ها هنا فاسد والتسويه ممتنعه وأما رواية لم يغسله غسلا فالغسل هنا بمعنى النطح إنه قالوا لم يغسله غسلا يعني غسلا من غير أن يبالغ فنحن نقول رواية لم يغسله غسلا الغسل هنا معناه ليه؟ ها؟ من الغسل هنا معناه النطح مش مفهومه هذه ها؟ هذه أصار يوم الجمعة لازالت باقي عليكم ما هذه أصار الطعام لقال لم يغسلوا غسلا يفهم منه انه قد يفهم منه انه ماذا غسله من غيره مبالغه خبالك. غسله من غيره مبالغه كما تقول يعني شرب شربا انت هنا افدت معنيين انه شرب وارتوى وثانيا بالغ في الشرب فلما قالت لم يغسله غسلا هي نفت المبالغة ولم تنفي له هكذا فهمه الاحناف قلنا لهم إنما قولها لم يغسله غسلا ليس ليس نفيا ليه إنما, ليه إنما هو نفي للمبالغة والغسل هنا بمعنى له بمعنى النضح والرش قلت قولها لم يغسله غسلا فالغسل هنا النضح والرش بقرينة الروايات الأخرى كرواية الباب فنضحه ولم يغسل وكذا رواية سيدة عائشة وحديث سيدة عائشة عند مسلم قولها ولم يغسله ولمفارقة بول الصبي لبول الجاريه يبقى إذن نحن الآن انتهينا من المطلب الثالث في بيان مفردات هذا الحديث وبيان بعض لغوياته وننتقل بذلك إلى المبحث الثاني وهو ومبحث فقهيات الحديث وتحت هذا الحديث إلى الآن معي ست مسائل إن شاء الله تبارك وتعالى ست مسائل فقهية بإذن الله نعم فإنك تتبع الموت يعني إذا كان غسل سنة يستفيد في على التثبه. أما في ثلاث الغسل على التثبير أما التثبير ففي شيء من المرض يعني ولكن برضو الكلام لا يزال بعيدا إن قوله فأتبعه قد يوفن منه ماذا إنه بالغ في غسله فهو أتبعه ليكون هذا أي أبلغ في ذهاب أسر البون بارك الله فيك. طيب طلبة العلم سنتوقف عند هذا المبحث المطلب السالس في روايات الحديث إن شاء الله تعالى ولنتم غدا إن شاء الله تعالى مع فقهيات هذا الحديث وإلى الحصة السالسة العلامه الشيخ الألباني رحمه الله